أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا التواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا الكبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخطرت l' prend'un fa ou لَا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ يَوْمَئِذٍ كبير يا ما تنفعن وَإِنَّ لفُودبُ جعَلَ في جَحيِي يَصصُللَ الن وَمَا قُمَّعَنَ أَبِي وَابِي وَمَن أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ يَوْمَ لَا تَمْلِكُونَ سُلْطَانًا إِنْ الشَّيْءَ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إذا اكتالوا على الناس يستغفون وإذا كانوهم أهو وزنوهم يخسرون nur la i kan namma tu li mi ya ma قُلِ ٱرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ ٱلْفُجَّارِ لَفِى wa ma don onkeme siji kita ma ruko wai wei الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثير إذا تتلى عليه آياتنا قد كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمح وُون ثُمَّ إِنَّهُمْ لَفَالُوا الْجَحِيمُ ثُمَّ يُقالُ هَذَا الذي كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك سَبُمُ رُقُبُ يَشْهَدُ وَهُوَ قَاضٍ في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم pa na mi wo si وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنَ التَّسْمِيمِ أَيْنَ يَشْ واضب بهم مقرون وضل ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يحقوا وإذا مروا بهم يتوامدون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكير وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لظاهلون وما أرسلوا عليهم حافظون اليوم الذين آمنوا من الكبار يضحفون على الآخر هل تُوِبَ الْكُفَاعُ مَا كَانُوا يَفْعَدُونَ بسم الله الرحمن الرحيم إذا أما الشمس قد وآذنا ليرى فيها روح قد وَأَمْطَأَ مَا فِيهَا وَتَغَلَّظَ وَأَمِنَ الذِّرْب بِهَا وَحْفُقٌ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ ككاذي حصون الى ربك كذا حكم قاموا من اوتي كتابا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ مُحِيسَابِي يَسِيرًا وَأَمَّنْ قَلَبُوا إِلَى الْإِيمَانِ فَإِنَّمَا وَ emmma wot ki teben wo ewan fese wo ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحرور bala na ben boke bini bon si ou po وَlej وَmma was sepo وَlimerذ te senkoko late onkevunَّ q konnna ko لا يمنون واذا قرئ عليه يمر قران لا يدون بل للنبي كفاو يكذب والله أعلم بما يونون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر